فضيلة الشيخ ما هي شروط الجهاد وهل هي متوفرة الآن شروط الجهاد معلومة هل يكون للمسلمين قوة يستطيعون المجاهد يجاهدوا الكفاء يستطيعوا الجهاد عندهم قوة وعندهم إمكانية يستطيعون بها قتال الكفاء لا بد من هذا أما إذا كان ما عندهم إمكانية ولا عندهم القوة، لأنهم لا جهاد يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وكان في مكة قبل الاجرة، ما شرع عليهم الجهاد لأنهم ما لا يستطيعون. وكذلك لا بد أن يقوم الجهاد تحت قيادة مسلمة، ولي ولي الأمر وصلاحية ولي الأمر، جهاد وصلاحية ولي أمر المسلمين. هو اللي يأمره هو اللي نظمه هو اللي تولاه يسقف عليه صلاحية كل الأمر صلاحية كل واحد أو كل جماعة من روحه أو بدون بدون بدون إذن ولي الأمر نعم في هذا